وي قلبي المحشوق حاير طبيبي سهران عيني للحدار حبيبي وي قلبي المحشوق حاير طبيبي سهران عيني للحدار حبيبي Maha Shuk hai yidabibi Sahra na'aynin ni al-hidhar habibi Waq yadah il-bab ha'yimdi lilu-daaf Waq yadah il-bab ha'yimdi lilu-daaf Sahra na'aynin ni غرد اسمك لاجد يا حدار النساني كل شفت وين نبض القلب يجرو يا شرياني غرد اسمك لاجد يا حدار النساني كل شفت وين نبض القلب يجرو يا شرياني حبك ميلتني وبالعشق ما شارك الثاني حبك وحنيت يا شمع تهني البيت يا نوحند يا شمعتين البيت سهرينا عيني الليل حجار حبيبي سهرينا عيني حبيبي حبيبي المدير محشوق حير طبيبي سهرنا عيني الليل حجار حبيبي هيكنبي المحشوق حير طبيبي سهرنا عيني الليل حبيبي يا داحل باب حيميل وذاب وك يا داحل باب حيميل وذاب صحرا نعيني الحدار حبيبي صحرا نعيني الحدار حبيبي شعر ودور يا علي يا قاسي يا علي صحر يا حقدر بالوصف وموت شكل علي شعر وجور يا علي يا قاسي يا بالي يا حيدر بالوصف وموجك العالي عجز وقت وشو سوف تمد القلم تعالي عجز وقت وشو سوف تمد القلم تعالي عيني جفاف النوم احسب وعد النجوم عيني جفاف النوم احسب انا عين اللي حداه احبه في انا عين المعشوق حير طبيبي سحرانه عيني الحدار حبيبي وقلبي المعشوق حير طبيبي سحرانه عيني الحدار حبيبي وكيداحي الباب حايقتل وذابك يا داحي الباب حايقتل وذاب سحرانه يا قهر حبيبي قصة عاشق يا بلحسن كل ساعة قراغه وحفرت بالنص القلب ودور غتلقا قصة عاشق يا بلحسن كل ساعة اي جاري سجل غ سواقه شلون بيد دار الحيدري سجل غ يا ابن الحسن والغان تدري لاشقني راني يا ابن الحسن والغان تدري لاشقني راني الصحرا انا عيني اللي انحيجر حذيني <سؤال> الحيدر حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي, حبيبي <سؤال> قلبي <المحشوق> حير حبيبي سهران عيني الحيدر حبيبي قلبي المحشوش حير حبيبي سهران عيني الحيدر حبيبي وك يداح الباب حايمدني الودعك را انا عيني الحجر حبيبي را انا عيني من زفر ابتدت بوني خايره خير يا حتهن الخالق شلون نرويها القصه دته بايوني خفيده حير يا حدا اللي انخلق وشلون ارويغه صورها طالب متضحك اللي العاشق بيغه صورها طالب متضحك اللي عايش للناس تضحك يا انا عيني الليل حذار حذيفي سهر انا حذار حبيبي <سؤال> قلبي المحشوق حير طبيبي سهران عيني حذار حبيبي قلبي <أم> المحشوق حير طبيبي سهران عيني حذار حبيبي وكيداحل باب حايمديني <أم> لو عني <تصفيق> تنشد يا عيلي واضح سبح داري انا بقنات 14 تلقى <تصفيق> ذا لو عني تنشد يا عيلي واضح سبح داري انا بقنات 14 تلقى ذا بي كل محبه سيدي الكمنا غرجاري بي كل محبه سيدي الكمنا غرجاري ومضت عن شكوى خج تلقى غاب الاخراج ومضت عن شكوى عين الليل حيد ارحبني عين الليل حيد ارحب حبيبي الهندسة الصوتية والتوزيع سيد صفاء الحيدري الكلمات للشاعر الحسيني سيد علاء الحيدري من آداء الرادود الحسيني فاضل الحلفي التصوير والمونتاج طالب هاشم اليسر شهرانا عين اللي حبيبي